السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لدي أسل عليما حكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وطحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الاخوه من مجالس العروة الوثقى نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام واهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه تكلمنا في اللقاء الفائد والذي قبله على قضية أن القصل أن الحكم يخص المعين وان الأحكام التكليفيه إنما هي وقعة على المعينين وعايزك ما تنساش المسألة دي على ما يبدأت نتكلم عن الأحكام بأنها مطلق يعني لا يخص يخص بها شيء من مفرداته من أفرادها لا انما إلا هي الأحكام تخص المكلفين والاحكام هي امر ونهي فمن ارتكب فمن ترك الامر فسمى فقد فعل معصيه وسمى عاصم وآثم ده كلام الشاطبي عايزك ما تنساش كلام اهل العلم ده في المساله يبقى اذا هو الامر بعقوبته وبعقوبه تركه والنهي بعقوبه فعله ده كله مخصص به المكلف بعينه كل مكلف كل مكلف لا بقى قلنا ليه لاشياء أولا ان الشريعه عامه كليه كليه يعني ايه يعني عامه يعني ايه يعني لا يعني كل فرد من الأفراد ما هينظم بهذا الامر ذكرت عليك الكلام الشاطبي رحمه الله في اللقاءين اللي طيب نمره اثنين عشان استطاعه انا بفكرك بس لاني اتمنى اخوه لو كنتش الكلام ده يعني دي شبه عظيمه يقول لك هذا الرجل فعل كذا وكذا فهو كفر ولا مش كفر كلمه مطلقه ما تعنيش الافراد لا دي كلمه تعني كل فرد طيب لما تعني بقى نعمل ايه يقول ان هو هذا الرجل فعل الكفر فكفر وبعدين نقول له بقى بعد كده طلعه هو بالعرض عند الاتجاه قال والله انا في اتجاهي قال والله انا في اتجاهي جوب بقى العارض الوائم زي ما ان شاء الله بكلامه يبقى الاصل كلية في الشريعة ان كل مكلف ما مقصود بهذا التكريف بالتلب نمر في اثنين الاستطاع ان لو قلنا ان الانسان مش مستطيعنا عندنا استطاع جبلية خلق الله عز وجل الخلق قادرين على انهم يقومون بإفعال بما امرهم الله عز وجل به ده الاصل كده واحد بقى هو بيقدر يقف على حيله عشان, عشان يصل طيب, طيب. حصل له غضروف. يقول له عندك رخصه بس ما تقوليش ان الناس كلها مخلوقه بظروف ما هو ده معنى ان تقول كده الموظف عليه صعب انسان فعلا الكفر يقول خلاص كفر ده يقول نقول والله يا اسط هتصطنا في النايه بكرة ما تقوليش إن الناس مخلوقه مكرانين كل واحد وقف على دماغه واحد بيقول له لا يبقى الاصل من الدستاني مستطيع لهذا التكليف متحمل لعاقبة وقالنا الاتطاعة استطاعتين زيبا قال ابن حزم رحمه الله وغيره الاتطاعة زبلية يسترجوا فيها الناس عامة واتطاعة وهي التوفيق من الله عز وجل اللي هي الاختياريه الامر الثلاثة الاجماع ليه؟ دي نقولنا الاجماع مخصص والاجماع مخصوص والاجماع مغتح عن العلق ده ديقوله يبقى لما اقول اجمعوا على كذا يبقى مقصود بيها مين ناس مخصوص. مخصوص انسان بعين بعين مش مقصود الاطلاق والعموم اللي ده كمان دليل على ان المسائل الظاهره المتفق عليها معنيه بيها العام الخاص اللي هو القصد المكلف بعين التعيين ده كمان دليل اخر طبعا عندنا كمان ان العمل ان اهل السنه يجعلون العمل مؤثر في الايمان فإذا انت قلت ان الراجل سجد لصنم الراجل بدل شرع الله عز وجل يقول خلاص هذا كف هذا لا تبدل شرع الله بس هسالوا الاول على العب اشوف فكره هو زعلان وهو مهزوز شويه فبدل و ها طيب اذا انا قلت كده يبقى معناه ان العمل لا يؤثر في ان الراجل الراجل عمله سجد لصنم اوضح يا حبيبي سجد لصنم اهو اقول لك الراجل ده سجد لصنم وقال ده كفر تقول لي اه كفر اقول الراجل ده كفر تقول لي ده زال ليه اول هنشوف عنده عوارض اقول يبقى العمل ما اثرش في الايمان كده يبقى انت كده قلت كلام المرجع العمل ما اثرش في الايمان لا بجد ان العمل يؤثر في الايمان فالمعصية تنقص تنقص الايمان والصلاه تزيد في الايمان فقد تاتي معصيه تقطع الاسم الشرعي الايمان خالص فيصير بها كافر بسبب كده وبعدين كمان هيلزمك حاجه انك هتقول هبحث عن العوارض الاول اقول لك خلاص يبقى قلت كده يبقى لما حد يشهد هيدخل في الاسلام يبحث عن العوارض وتبقى عملت زي الخوارج كده وخطا يبقى الراجل لما يقول لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اقول له طب انتبع خطوتك الخطوه انت عندك نقد من ناخد قائم عليها عشان منه بعد كده الاسلام هذا لم يقله ابي كما قال ابن رجب رحمه الله ولما اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسامه احد الاكثر من ان يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله على وفي في القول الثاني ولا يقوله دي طبعا مش بقى بجمولة انت اقولت بقوله انت حزمت دي يا دي لكن هذا لا يقول يبقى دي كمان دليل اخر على ايه طيب عن دي بالردة بلا تلاقي باه من فعل كذا وكذا ارتدت الاستسافة انت ابقى انه قتل لما يقول الردة دي معناها لايه ليه لان الردة معنية بالشخص الشخص ده هو ارتدت الردة خطوصة مش مطلق ما على كذا فقدر كذل يبقى فلان دل فت ولذلك هناك سبب الاخر وهو الاستتابة لما يقول يستتاب يبقى تعرف انه ايه مخصوص مرضي لاننا حستطيب العموم لازم استطيب واحد بعين واللي فعل الفعل ده يبقى لما يقول كفر يستتاب فانتابه وانه قتل وده يعرف ان هذا الحكم يدل على الايه يدل على السعيين كمان آه الاصل هو الايه? الاصل الا الحكم على المعين تب اشمعنا المسألة الخافية بيقول لي مش الاصل فيها بقى والاصل بإطلاق <تصفيق> اللي علماء يقولوا ايه لو قالوا مثلا ما القال القرآن مخلوق ما, ما كتفر المتاني ولا فلاته اطلاقه بقى ما يصدوش العين ده في المسائل الخافية بقى ليه؟ لان الاصل انه ما عملش سيء ظاهر يخطر عليه الحكم. يعني الاصل التتحروف عليه الاصل يقول يمكن يكون يقصد كذا ويمكن يكون قصد حاجة تانية يمكن يكون جاهدة فيها جاهدة في يعني لذلك يحتمل فيه ان يكون ايه ان يكون ده فكان ذلك عفوا من الله عز وجل عفوا في المثال الخفيه ان المساله الظاهره صريحه فبقى مجال ان تولي ما بفهمش ما اعرفش ولذلك الامام احمد ما قالكش قبل كده والله تعالى ما اعرفش التوفيق حاجه ربنا يعنحه انك ما اعرفش لا اله الا الله لكن قال كنت لا ادري ما ماذا يريدون بقولهم القرآن مقلوب القران مقلوب تعرفوا دي عايزين ايه يعني في الحكم ده حتى قرأت قول الله عز وجل أنزله بعلم فقلت من قال علم الله بخلقه وكذا طب تعالى ايه نقولك تعرف ولازال اهل العلم يتكلمون وهنبقى نشوف في بعض المسائل الصافيه كده اديك مثال كده لما نيجي ان شاء الله عند درس خلص الباب بتاع الموضوع ده خلص الظاهر ده أدي اديك تمثيل اوريك تطبقه معاها ازاي اضافه الى الامثله اللي ضربناها قبل كده طيب قبل بقى ما نغادر الحته دي ونتكلم عن قضية موانع التكليف او عارض التكليف عايزين نتكلم في حته خلي بالك منها مهمه قوي قوي قوي هناك فرق بين الاذن بالكفر وبين اعمال العارض, العارض. خلي بالك السورة <تصفيق> هم صورتين والعلماء يا اخوة بيقولوا الفقر هو الجمع والتفريق يعني هل الجمع والتفريقة يعني تعرف الاشياء اللي شوها بعض والاشياء اللي مش شامها بعض بينهم فرق تعرف الفرق ده وفي ذلك اولفة الكتب العظيمه الفروق للصرافي زي الاسماء والمظائر للللسيوطي وللسركي وللبناني جاي من كلهم اديف الكتاب بنفس الكلام كده اشرحوا النظائر زي كتاب الناظر بن عبد السلام في كلام اللي بيقولك لك بيدربك عشان تعرف الفروق بين المسائل المسائل اللي تشتنع والمسائل اللي تختلف عشان ما تدخلوش بعضها في بعض اشبه بيقول لك لازم تذكر تعرف اللي فيه فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفيه طبعا عندنا مسائلتين توقين مش شبه بعض خالص خالد هما بالنسبة لنبدأ حسنه مشاهد بعض لا مشاهد بعض أتى رجل لإنسان مفتد قال يا سيخ أنا آآ ذهبت للبقية وآيت فلان وعلان والسع الكلام ليه قاله والله قلت أحكم السريعة للتباع قال له ده أنا كف قال والله أنا كنت جاهد لا أدري هذا الحكم ولا حاجد فأم السيخ ده عنده ورجاء وزفين قام عذره بالده انا هقول لك بقول لك ايه ارجعوا جميع احوالك هوريك ان في اجتماع ما فيش عذر وده بشكل اكبر بس لما نيجي له انا بس عايز اقول لك ايه هكلمك من الصورة دي اما الشيخ ده راجل على بدعه فقال له خلاص يا ابني معلش حاجه انت معذور بصوره الصورة دي علقها انك تيجي للشيخ تقول له او تيجي للرجل ده اللي استفاد تقول له ده غلط يا ابني انت صوب الى الله لان انت عملته تقول للشيخ ما فيش عذر بالده بشكل اكبر لان فتره بس اسمه مشرك خلاص خد الاسم انتهينا اه قامت عليه الحبه وقامت عشان قضيس العظيم ما تسالني انما اسمه مشرك خلاص. خلاص طيب, طيب. طيب. واحد جه قال مفيش حاجه اسمها طاره يا شيخ انا قلت له مفيش حاجه اسمها طاره قال له ليه بتقول كده قال له والله ما اعرف كنت جاهل المسائل واحد قال لي ده غلط ده كفر اللي انت قلته ده فانا كنت جاهل المسائل والله خلاص قلتها فالراجل برده مرجح راح قال له يا لو مفيش حاجه طاره مفيش حاجه معيش ده عايش بين المسلمين وحبيبك لصه قال العلم اللي قال له كفرة من وقته أما يدحد المبايل للإسلام تبه يبقى اللي والله يستفح هلقول له نفس الكلام نقول له ده خطأ يا سيح يبقى الخطأ وده خطأ وده خطأ إنك هل تعمل العمل الصريح في الإيمان لا لا تبقى حضر فيها الجزمة تابع المسلمين هوا إذا كان حديث عادي بالإسلام أو الحاجة بالنسبة ليزيل شرائع مات لكن ده مستفز عايش حسر المسلمين لب دي بقى مساله خلي بقى من المساله الثانيه بقى بالشيخ اللي قالها بقى. خلي بقى من دي ده ده في العزه بسبب لك دي هتشعل الصرع والمساله دي مهمه دي المسألة الثانية هي بقى ان واحد قال واحد لك ايه ان, تتأول إن ممكن الواحد يروح قال له روح خلي خلي بالك خلي بالك ان ممكن واحد يروح من عنده مع, مع الله يقول له يقول له خلاص انت متأول روح اعمل الاولانية ده كان خطأ في الفاتوى انه اعمل العرض خطأ مش في مكانه, مش في مكانه. مش في مكانه. التانية دي بقى اسمها از يوز الكفر كان لبالك من الاثنين دي بقى طب لين ايه اعمالك عرض بيأخذ عرض العرض طبعا انت مهزول مش مهزول العرض ده الحاجة هو اعمل العرض خطأ كان الراجل اللي ما محصلوش حاجة اتحي بقى الكفر فهو رضم الكفر خل بالك يقول اهل العلم لا ترجع فيه بقى كلام الشربي والحصني والبسيه يعني ده المثال تكرر في كتب الفقه يقول لو جاء رجل كافر الى امام وهو يخطب فقال اني اريد ان اسلم فقال الامام اجلس حتى انتهي من الخطبه كفر الامام خل بالك من الى مفتن فقال انا رجل كافر اريد ان اسلم فقال له ايه فاختسل كفر جموفي. الله. طب المثال ال ال ال ال ال المشهور اللي قاله ابن الاعلام المسخيه. ما قال اني في زعلانه من, من جوزها جدا متعبانة معالك خالص ورجعك ان الله ومش عارفة تعمل ايه راح مفتق المهار بس. انا ما قال العلة بالليبه لانه اذن في الكفر بالغش إذن شرعي خلي بالك وهو ده اللي بيقول في بقى ابن القيم رحمه الله ولا ياذن احد لاحد بالكفر بالإجماع حتى زي لحد الكفر وقال ابن تيميه الله الامه منجمعه على أنه لا ياذن احد لاحد بالكفر الا في خطا هو ده الاذن لما بقول لك بكره اقوله يا زينتك انا بقول يبقى انا ساعتها كان ما صليش حاجه انما اذن له بالتاويل واذن له بالخطا واذن له له التاول ويروح اقول له اذن له بالكفر لا ما ينفع يبقى لما نقول روح قول للدكتور نعم يبقى ايه بالكفر على ما انا هوضح لك الديموغرافيا بعد كده خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك معايا يبقى اتتابع بالمسائلين بالراجل عمل العرض لكن عمله خطأ وبالراجل ثاني اذن بالكفر فهذا اذنه بالكفر يا يذنب بالله بخلاف يدل دول على رضا بيته طبعا اللي هو راضي منه ذلك او اقر وانا ذلك او نحو ذلك او ازل او في غير اذن فهذا يكفر بذلك انما الاولاني اعمل العارض خطئا هل تصحوب باللوا تصحوب باللوا هنتكلم على الراجل اللي أزل بالك مش على الفاعل, الفاعل ده في مش لكن على الراجل اللي ايه الذي ازل تعبرها على ذلك قلنا ده لو حاجه اذا بتدني طيب عايزين ايه احكمت موانعة الاهلية يا اخوانا موانعة الاهليه دي يعني ايه بص الحكم بيبقالوا علا يعني مثلا واحد قتل واحد انت بتقول منخف يقترب منخف يقترب منحرق فانت بتقول له من قتل اختر بتقول لك ليه ايه ليه يعني ليه ليه ليه ليه هذا ليه ليه ليه ليه انت ليه على ليه ليه ليه هنا ليه ليه ليه الرجل اللي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه فلما صريح يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى كفر بيه ولذلك قال ابن الزامير رحمه الله وبالجملة بطالة المستوى الخالق وبالجملة فمن فعل الكفر او قال الكفر كفر وإن لم يقصد الى ذلك إلا إل يقصد الى الكفر احد إلا ما جاءه وده حيجينا في قضية القصد والشبهات بقى اللي بتجيه على ذلك اللي انا عايز اقولولك بس ان ده كلام المرجع ان, إن, إن, إن, إن, إن العمل ما بيقسرش هو ده قضية ان انا افضل ادور على العورة الصريح بقى ان الراجل عمل العمل يا جماعة كفر بواحد فاجب له صنم قدامي ها هتقول ايه هقول لا والله استنى اما اسئله طب لان لحد ما اسئله هيبقى هو ايه هيقول مسلم اقول له يبقى العمل ده ما اثرش في الايمان خالص العمل الكفر بواحد اللي عمله ده فاجب له صنم ده ما اثرش في الايمان خالص يبقى انت كده تكلمت كلام المرجئه معين أنا بقولك ان انا بقول لك ان المرجئه بيقولوا اللي الكفر بواحد هيأثر يعني لو واحد مرجئ شافه واحد جاب لو جاء ابن طفوان شافه ابن صنم هقول انت كده ضغري اهو لكن عايز لك انه في فيه في شبه من ال من كلام الرجاء في انه شال العمل حطر يبقى اذا قولك انه يفعل الـ الـ الفعل الصريح الكفر الصريح والشرك البواح ثم يقال ان هذا لابد ان ينظر فيه للعوارض وانه يحتفظ باسلامه يقول له لا يبقى هذا العمل اثر في عيني يبقى هذا بيقول انه يتأثر بعينيه فقط طب يا جماعة ما العوارض بقى؟ دي بقى قضيه اخرى لي لها بقى كلام كلام اخر في مسألة, مسألة, مسألة انه ما هي عارض الاهليه وما هي الاسباب أحب والموانع, أحب والموانع, والموانع وايه الكيفيه كيف كيف تعتمد هذه تب هو في اشياء بتمنع, بتمنع اسم الكفره انسان اذا عمل الكفره او في اشياء في اشياء بتمنع اسم المعصيه عنه اذا عمل معصيه او في اشياء بس مش كل حد عمل عشان كده لقلت لك لما, لما يقول لك ال ال ال ال ال ال ال ال الكلام المشهور على على سلس الناس اللي هو يقول لي قال العلماء ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه نقول له صدق انت اللي فلنت بتقوله كده هل ليس كل من وقع على الكفر اذا معنى كلامه ميه ان هناك من وقع على الكفر فوقع الكفر عليه وبالترق خلاص كده يبقى تعرف ان الاحكام اللي قلناها اللي ده بقى, ده بقى الكلام اللي عاديين نقوله من من بدري بأنه كام حلقة في قادرة ليه قلنا المسائل الظاهرة والخفيه ليه عشان حتى نقوله إن يا جماعة اللي فعل السرك في التشريع شفر بعينه طب هل عنده موانع بقى؟ هل هناك موانع إذا أخرجها لنا وقال والله إحنا أنا, أنا عندي مانع كذا نقوله آه آه آه إنت فعلا لا نرفع عنك اسم صف ده ما قال الشفاكت رحمه الله أعمل القاعدتين قاعدة إن العمل مؤثر في الإمام وقاعدة العارض الذي يمنع يقوم من التكليف فقال السفعية رحمه الله من سجد لصمم في ديار الحربي, الحربي ثم قال ثم ادعى الإكراه قبلنا منه ذلك ولم نحكم عليه بالردة لم نحكم عليه بالقتل يعني لكن هو الأول قبلنا من... طب انا قابلته منه ليه لو هو ما أسرق قابلته بالعامل قابلته إليه انت حنصل تسعى لك انت عمدت ده ليه انت ارتديت زي بقى مفصل الكلام ده العيمة بعد كده إذنه ما قال ابن هزاي من حنفي رحمه الله في البحر الرائع لما قال اذا ادعي عليه وشهد عليه انه فعل الكفر في ديار الحرب كفرناه طالما جاله اثنين شهود خلاص حكمنا عليه علي بالكفر فان ادعى الاكراه رفعنا عنه الجري وطبعا في تفاصيل في الكلام ده بقى هو فعل لا بس عايز اقول بس خد بالك من العرض ما تعملوش زي وان شاء الله نستفيد في المساله دي ان شاء الله نتكلم عن عارض دهليه لكن عايز اقول لك بس ده الخط المجمل لها يبقى تفهم من الحاجات الثلاثه اللي قلناها دي اولا أن الشريعه كلية كلية يعني كل مكلف مقصود بعينه في الطلب والتخيير نمره أن الإجماع مخصوص. يبقى الثلاثة أن, ان الارجاء هو أن العمل لا يعمل لا يؤثر في الـ الـ الايمان يبقى العمل ليس له اثر يبقى الاقص عند اهل السنة أن العمل يؤثر يبقى اذا لابد انه لما نقول إنه عمل الكفر ومع ذلك مش هسميك كافر يبقى العمل ما في الكفر زي ما قلت لك سجد لصنم اقول له هتعمل ايه على عن العوارض العواض من الاول أقول له هو اسمه إيه؟ له اسمه مسلم. لك يبقى ما في الكفر فعل الكفر ميكفرش وهذا مناقض من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع عليه العلم اللي يقولك بفعل الكفر الكفر رحنا قلنا لما قالت اهل العلم في في الكلام عن عبادة غير الله ففينا لما كلينا عن الصعود راجع الكلام ده راجعه الحلقات دي هذا راجع تلاقي على الشيميل حلقه اللي وانت قاعد لما قلنا إن جناحي الصعود عبادة غير الله والتشريع تحلوه تحليل وقال الذين اشركوا شاء الله ما عبادنا من دوني من شيء نحن ولا اباؤنا بالشكل الاول وما حرمنا من ذلك من شيء يبقى ايه الشكل الثاني يبقى, يبقى التحريم والتحليل والايه التشريع وعباده غير الله. جبت لك المقالات بعض المقالات اهل العلم في ان من عبد غير الله كفر صغري لا العوارض يبقى نقول ما العمل لم يؤثر في الإيمان يبقى كده دخلت على كلام المرجع اللي هم برضو المرجع يقولون ان العمل الكفر البواحدة بيؤثر في الجميع لكن مع ذلك هقول في شبه من المرجاء او شبه من الغلو في الامجاء كما سوا باين ان شاء الله عز وجل في, في الميات ان شاء الله من اللقاء بقى نفهم كده ان الاصل في العقوبة والطلب واللاين الاصل التكليف الاصل المعين فعل الكفر كفر, كفر فعى الرسك فتق فعل المعطيع عاصم قاسم آز عاصم قاسم هو بنفسه كده الى ان يأتي بالايه بالعار ده الكلام ده فين في المسائل الصريحه والمسائل المحتمله بقى هو اصلا محتمل انا اصلا ما ما حكمتش عليه في حاجه لاني يقول حاجة تانية. يمكن يكون حاجه ثانيه يمكن يكون قال كلام كفر والكلام ده محتمل يبقى كفر في بطه فلذلك احكم عليه ابتداء بالكفر هو ده اللي فيه كلام اهل العلم بقى في يسأل انه يسال اولا ولا بد تكفير المعاينه هو ده هو ده اللي, اللي فيه موثق في مطفق ليه؟ لأنه محتمل مع عملت في شيء طريع يبقى إذاً هذا الرجل لم لم يعمل شيء من التكريف المباشر عليه لعمل شيء محتمل أن يكون من العقوبة العقوبات أو لا يكون من العقوبة ما يسلزم العقوبة أو لا يسلزم العقوبة خلاص؟ يبقى فرق بين الصريح والمحتمل وقلنا أن الكلام ده بعض الناس يقول له ده اللي قاله الشيخ محمد عبد الوهاب لك إنه مش عجبك كلام الشيخ محمد عبد الوهاب قالت ولا دعوة ولا إمة الدعوة مع أنهم أهل ح لكن مش عانيزا نقول الكلام ده عشان خطر الشبه دي جبنا كلام السلف فقط يبقى هذه العجور الثلاثة تجعل إن الاصل إيه؟ الأصل الأصل التعيين يعني الأصل المخاصب بذلك هو المعين طيب ما هي عارض الأهلية هذا ما نذكره ان شاء الله عز وجل في لقاء آدي اسال الله عز وجل